رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون lakin ar-rasuul walladheena aamanu ma'ahu jahaduu bi amwaalihim اِكَهُ مُفْلِحُونَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ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 عن المحسنين من سبيل والله هو غفور رحيم ولا على الذين اذا ما وتوكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ثَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيرُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْحِرُونَ تأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون